اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم وأنت حي قيوم اللهم طلبنا للجنة بطيء وهربنا من النار ضعيف اللهم اكتب لنا عندك هدى ترده إلينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ مَبِ أَسْمَاعِنَا وَبَصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وبارك لنا في مسجدنا هذا الكبير اللهم بارك لنا في مسجدنا الكبير اللهم بارك في عماره وعامريه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 اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في سوريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين بمصر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار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 من صحة وسلامة وخير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداي فاصف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الدارين دارنا اللهم أعتق رقابنا من النار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 وعافيهن وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقث ثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم عذنا من النار اللهم عذنا من عذاب القبر والنار اللهم إنا نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك